أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أَرْسَلْنَا من نبي في الْأَوَّلِينَ وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منه بطشا ومضى مثل الاولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلده ميتا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 أم اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من يشرق في الحلية وهو في الخصاء غير مبين واجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما له بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهو به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إننا وجدنا ما أنا على أمه وإنا على آثاره قال اولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه اباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي براء مما تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فطرني فَإِنَّهُ سيهدين وَاجْعَل لِّي كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عقبه لعلهم يرجعون يَرْجِعُونَ بَلْ متعتها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 توحيدة لجعل الله لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرورا عليها يتكئون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 وَإِنَّهُمْ لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أَنَّهُمْ مهتدون حتى إِذَا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أن وكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم ام تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين فانما نذهب نبك فانا منهم منتقمون او نرينك الذي وعدناهم ف 124. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 126. من أرسلنا من قبلك من رسلنا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 ما نريهم من آت إلا هي أكثر من أختها وأخذناه بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلم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 قَدْ يُمْين فَلَوْلَا الْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ معه الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَطَرُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسفوا وانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أمهو Maagorapu, ضربوه keil, de جدلا بل هم قوم خصمون bedun, en ramna, lei, hueilar, في الارض يخلفون Wauw, in de een moeder, ik ben een moeder, ik ben een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 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة تأتيه بقتتو وهم لا يشعرون الا خلل يوم إذ يوم لبعض عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيره منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا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 قل إن كان للرحمن ولده فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو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 فَعَتَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَعَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ